وهذا رجل يقول أستمع إلى الأذان ولا أعلم ماذا أقول حينما يؤذن المؤذن فماذا أقول أو أفعل إذا سمعت المؤذن يسن لسامع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحي علتين فإنه يقول عقب كل كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فإن من فعل ذلك دخل الجنة كما رواه مسلم وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يسن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان وذلك لحديث رواه مسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة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 وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة وعند تثويب المؤذن يقول السامع صدقت وبررت كما يستحب الإكثار من الدعاء بعد الأذان وقبل الإقامة فهو مرجو الإجابة لحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة وفي رواية ماذا نقول يا رسول الله قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة كما يستحب لمن يسمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم إلا عند قوله قد قامت الصلاة فيقول أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها والله اعلم